بثا وكونتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشآمة ما أصحاب المشآمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة نعيم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 كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل لهم سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش ممتع رَفْعُهُ إِنَّا إِن شَاءنَا هُم فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرعون على الحث العظيم وكانوا يقولون أئذى متنا وكنا ترابا وكنا ترابا وعظاما أئن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 لآكلون من شجر من زقوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين ثم إنكم أيها الضالون يكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين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 ونبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لونا شاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من أَزَنَّا أَنَّنَا مُنَزِّلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّهْرَ الَّذِي تَنْظُرُونَ أَنَأَنتُمْ أَن شَقَقْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ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 فلا أقسم بمواقع مجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها كونتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام فسلام لك من أصحاب اليمين. اللهم اجعله اللهم اجعله وأما إن كان من المكذبين الضال. فَنُزُلٌ مِّن حَمِيمٍ فَنُزُلٌ مِّن حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُ حَقُّ الْيَقِينِ وَأَنَّ من المكذبين من المكذبين الضالين فنزل من حمين وتصلي جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم إن